ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا ان هذا الا ابكم افترا ان هذا الا ابكم افتراه وأعانه عليه, واعانه عليه قوم اخرون فقد جاء وقالوا اساطير الاولين ان كتبنا فيته لا عليه فهيتم لا عليه بكره واصيلا قل ان الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وَقَالُوا ما هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطعام وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُنْطِئَ إِلَيْكَ رِزْقًا أَوْ تكون له جنة أَوْ تَكُونَ لَهُمْ جَنَّةٌ يَأْكُلُونَ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامثال كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار جن تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه واعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا اذا راؤوا من مكان بعيد اذا رااتكم من مكان بعيد سمعوا لنا سمعوا لنا تغيضا وسفيرا واذا القوم من مكان ضيق وقرنين دعونا لك ثبورا لا تدع يوم ذبورا واحدا لا تدع اليوم ثبطا واحدا ودع ثبطا كثيرا قل اذالك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصير لهم فيها ما يشاءون لهم فيها يشاء وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما ينبغي لنا قالوا سبحانك ما داخلا من دونك ان اتخذ من دونك من اولياء ولكن ولكن ما اتعتم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بنورا فَقدَ كَذَّبُكُم بِمَا تَقُون فمَا تَستطيعونَ صَرْرفَ وَل نَصرَ وَمَ يَظل مِكُم نُذِقُ عَذابَ كَمِر وَمَا أَرسَلناَا فَمَنكَ منِنَمُرسَلينَ إِلَّا إِا إِم لا يَأكُلونَ وَم أرسَلنا قَبلكَ منِن المرسلين إِا إِ وَمْ لا يكون الطعام إِ إِ وَم لاَكونَ الطَّعام وَيمْشون فيِي الأسوطة وَوجَعَنا بعدَكُمْ لبعض فتْنَة تَصبرِون وَوكانَ رَّكَ بَصير قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبر في ام لقد استكبروا في انفسهم وعتوا وكبرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويطولون حجرا محجورا وقدمنا مالا فجعلنا فجعلناكم خباءا من ثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا خيرا مستقرا واحسن مقيلا ويوم تشطط السماء بالغمام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 وكفى بربك هادياً ونصيراً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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه آرون وزيرا وَقُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ أَغْرَقْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا وعاد قوم ثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلما ضربنا لهم الامثال وكلما ضربنا لهم الامثال وكلما تبرنا تبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطرا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل السبيل ارايت من اتخذ الهه هوا وان تتكون عليه وكيلا ام تحسب ان اكثرهم يسمعون أو يعقلون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 ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا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 وَنُسْتَيْقِنُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبير ومن الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا عذب فرات وهذا ملح انجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هو هو الذي خلق من وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصغرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ويعبدون من دون الله ما لا وَكَانَ الْكَافِرُ على رَبِّهِ ظَهِيراً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً قُلْ مَنْ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَا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 في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسلبه خبيرا واذا قيل له اسجدوا للرحمن واذا قيل له اسجدوا للرحمن قال ومن الرحمن انا لما تأمرنا وزادهم نفو سَمَاءَ أَبْرَاجٍ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَمَا الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ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 الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ كَانَ غَرَامًا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 ولا يقتلونا نفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مانا الا من تاب وآمن وعمل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 والَّ مِن يَقولونَ رَبنا هَبَنَنا مِن أأَزْواجِن هَبَنا مِن زواجِنا وَذِّيياتناَ قتَعَي وَجَعلنا للِمُتقن إمام أل إك يجزونَ الغرفة بما صبروا اولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلتقون فيها تحية وسلاما ويلتقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها خالدين فيها حسنة مستقر ومقام